ضالين امين هذان خصمان اختصموا في ربهم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 كلما اراده ان يخرجوا منها من غم من فيها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق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 طيب من القول وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد الله أكبر الله أكبر